الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة دروس السيرة النبوية في الدرس الماضي كنا نتحدث عن مرحلة الإيذاء التي انتابت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحدثنا عن نماذج بسيطة من الأذى الذي أصاب المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي أصاب الكثير من أصحابه وذلك بعد أن أنزل الله عز وجل قوله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 اتجهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاذى وذكرنا العبر التي تؤخذ من ذلك ننتقل اليوم الى المشهد الذي يليه الاذى تطاول امده وتطور وتنوع الا انه لم يصل الى درجه القتل ذلك لأن الله عز وجل عصم رسوله صلى الله عليه وسلم من القتل وجدوا أن هذا الأذى لن يأتي بنتيجة فتلاقوا وتشاوروا اقترح شيخ من شيوخهم كبير في السن له رأي نافذ عند زعماء المشركين في مكة اسمه عتبة بن ربيعة قال لهم يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضا منها فيكف عنا فصوبوا رأيه وقال له افعل ذلك يا أبا الوليد فذهب عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وقال له بلطف يا ابن أخي إنك قد جئت بما جئت به قومك سفهت آباءهم وعبت آلهتهم وفرقت جمعهم اسمع أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضا منها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع فقال له عتبة إن كان هذا الذي جئتنا به تبتغي به مالا هدفك من ورائي ذلك جمع المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا وإن كنت تبتغي سؤددا لم نقطع دونك بأمر يعني جعلناك زعيما بيننا نشاورك في كل شيء ولا نقطع دونك بأمر وإن كنت تبتغي ملكا ملكناك علينا نعم وإن كان هذا الذي ياتيك رئيا يعني مرض نعم ذلك دعونا لك الطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افرغت يا أبا الوليد انتهى كلامك قال نعم قال فاسمع كان جواب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تلا عليه صدرا من سورة فصلت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 عن سؤاله إلى أن وصل إلى قوله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود وعندئذ انقضى عتبه على رسول الله ووضع يده على فم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له ناشدتك الرحمه أن تصمت خاف اثب من هذا الكلام الاخير وعلم ان هذا ليس كلام بشر فامسك بفم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم ان لا يتمم قال فهذا ما لدي هذا هو الجواب سمعت عاد عتبه الى قومه قالوا ما وراءك يا ابو الوليد هات لنشوف شو جبت لنا معك كان جواب عتب هذا الكلام أقرأه بنصه قال ورائي أني سمعت قولا ما سمعت بمثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة يا معشر قريش أطيعوني وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه يتزلوه. يعني لا تتبعوه ولا تؤذوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصيبه العرب فقد كفيتمه إذا العرب من غيركم قتلوه كونوا أنتوا سرعتوا منه ما عملتوا شيء وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم هذا ما قاله لهم فماذا كان جواب إخوانه المشركين قالوا سحرك يا أبا يا أبو الوليد بكلامه رأيته بشأن تحل المشكلة وأم سحرك بهالكلام طبعا أبو الوليد ما امن به لكن جاء بهذه النصيحة فاتهمه قومه بأنه قد تأثر بالسحر الذي خاطبه صلى الله عليه وسلم به هذه المفاوضات انتهت عند هذا الحد لا يروي الطبراني وغيره كابن كثير وابن سيد الناس انهم ارسلوا نفرا اخر من المشركين غير عتبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرونه من جديد بالمال بالملك وبالنساء هذه المره بكل شيء ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند الجواب الذي اجابهم به عندما أرسلوا إليه عتبة فارسلوا إليه يقولون طيب في حل نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما حل بهذا الشكل طبعا هذا الحل ينقاد له السياسيون لكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس سياسيا مرسل من قبل ربه يستجيب لما يأمره الله عز وجل به أنزل الله عز وجل على رسوله هذه الآية وأمره أن يخاطب بها هؤلاء الناس قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم وليد إذا المسألة تعال نعبد إلهك يوما وتعبد الهنا يوما لا لا لا أنتم بهذا تهتدون ولا أنا بهذا أقرأ لهذا الضلال لكم دينكم وليدي هل انتهت المفاوضات عند هذا الحد لم ييأسوا عادوا يرسلون إليه بعضا من زعمائهم وبعضا من سادتهم المشهورين يعني باللباقة والدبلوماسيه كما نقول اليوم أيضا يغرون الرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يمكن أن يطمع به الإنسان من البشر فكان عندئذ جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم هذا الجواب الذي أيأسهم قال لهم ما بي نعم ما تظنون أو ما تقولون هذا كلامه ما بي ما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فان تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والاخره وان تردوه علي اصبر لامر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم لما قال لهم هذا الكلام كان جوابهم جواب الإنسان المستهزئ الساخر قالوا له طيب إذن إذا كنت لا تقبل منا شيئا من ذلك فإنك قد علمت أنه ليس في الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد نعم عيشا منا. أراضينا قاحلي جبالنا متقاربة مياهنا الجوفية قليلة أمطارنا قليلة سلنا ربك أن يبعد عنا هذه الجبال نعم التي ضيقت علينا وسله أن يفجر لنا هنا وهنا وهنا ينابيع حتى تكون أرضنا مثل أرض الشام والعراق وهنا وهنا وسلنا ربك أن يبعث لنا من مضى ومات من آبائنا نعم حتى نستشهدهم بكلامك وليكن فيهم قصي بن كلاب كمان سلنا ربك أن يحيي من مات من آبائنا وأجدادنا ونريد أن يكون فيهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخ صدق رجل صدوق يعني حتى نسأله عنك أحق هذا الذي جئتنا به أم باطل ثم سأل ربك أن يكرمك بالقصور الذهبية والحياة الرغيدة وما إلى ذلك